「あなたのお尻で見つけたらあなたのお尻を見つけたらあなたのお尻を見つけた 「あ ك يوم الدين。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 الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك, فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متابا الله ش ر ع ه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها ح س ن ت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله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 アよイクム